طيب يعني اه لو اه حبينا نسمع آية بالقراس السبع فنسمع أي آية أولا دين الشيطان الرجيم والله الرحمن الرحيم وكل من التالي لا يضيع في رقق وكل إنسان أزنها قولا وهم فرضو كرامتك كتابي اذكرو من ونخرج له يوما كرامتك كتابي يقوله يوم ما ذكر ما من له يوم ما ذكر كتابك السبينا، تكلم يا الله عليك الحسين، ربنا الله الله. اذكرت مكتبة. آه. مكتبة. قرأت مكتبة المساج. قرأت لك من أول ورشف. وبعدين من ابن تيميه وبعدين قرات حمزة حمده وبتشوف لي شويه من غير ما ادوس الايه واعيدت الايه ثاني بقراءه شطبه وبعدين قرات لي